ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائي بعولتهن أو أبنائهن, أو أبنائهن, أو أبنائهن أو إخوانهن أو, إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو, نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين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 114. الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون